أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ذكر رجعوا وكنوا شؤم منهم فكن كثير عليه المراد يرحمنا ربي ما ريطم حريص عليكم بالمؤمنين وهو هو امين فإذ فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب